أَسَا رَبّهُ إِ طَلَّقَ كَُّأَ يُبَدِلَهُ أأَزواج خَيرًا مِن كُنَّ مُسلماتٍ مُؤمناتِ قانتات مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن in kn cara zahrebenik, še shirt ang tijeljamjal limislav notralere v beslučnosti. sajene in letbra. stirесть pos�zione o tom送ialovni, in jep obralu